وكفى بجأنم سعيرا إن الذين كفأوا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير آل يذوق العبار إن الله كان عزيزا حكيما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 ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعذبكم به ان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 119. الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا